ما شان ام المؤمنين وشاني هدي المحب لها و ظ ل الشان ي إ ن ي أ ق و ل بينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا ت أ ت قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني إ ن ي خ ص ص فخرجت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن الى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان علاني مرض النبي ومات بين ترائيبي فاليوم يومي والزمان زماني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 أ ن ا ب ك ر ه العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمران ي وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم ا ل ق ر آ ن والله خسرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في ا ل ق ر آ ن قد لعن الذي بعد البراءه بالقبيح رماني والله وبخ من أ ر ا د تنقصي افكا وسبح ل س ه في شاني إ ن ي ل م ح ص ن ة ا ل إ ز ا ر ب ر ي ئ ة ودليل حسن ط ه ا ر ة إ ح ص ا ن ي والله أ ح ص ن ن ي بخاتم رسله و أ ذ ل أ ه ل الافك والبهتان وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني أ و ح ى إ ل ي ه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه خباني من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني و أ خ ذ ت عن أ ب و ي د ي ن محمد وهو على ا ل إ س ل ا م مصطحبان ي و أ ب ي أ ق ا م الدين بعد محمد فالنصل نصلي والسنان سناني والفخر فخري و ا ل خ ل ا ف ة في أ ب ي حسبي بهذا مفخرا وكفاني و أ ن ا ا ب ن ت الصديق صاحب أ ح م د وحبيبه في السر و ا ل إ ع ل ا ن نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الاوطان ثانيه في الغار الذي سد ل القوى بردائه اكرم به من ثاني وجفى الغنى حتى تقلل بالعبا زهدا وازعن ايما ازعاني و ت خ ل ل ت معه م ل ا ئ ك ة السماء و أ ت ت ه ب ش ر الله بالرضوان وهو الذي لم يخش له متلائم في قتل اهل البغي والعدوان قتل الالى م ن ع ا ل ز ك ا ه بكفرهم و أ ذ ل أ ه ل الكفر والطغيان سبق الصحابة و ا ا ل للهدى ق ر ة ه و ش ي خ ه م في النابلسي ف ل ل و ا ا إ ح س و ل ف ض ي ل م ث ل السباق الخير ي و م ر ه ا ن إ ل ا وصار أبي إ ل ى ع ل ي ا ف م ك ا ن ه منها أجل م و ل و ع ب ه النابلسي ل ل ع د ا و م ا ل أ ز و ا د و ا ل أ ا م ي ه ولا موسوعه النابلسي ح س ن ا ا والقرابة ب ة ألفة ت ت ح للعلوم بنزغة ا ش ا الاسلاميه لفضيله الدكتور محمد ر ا ن ب النابلسي حب البتول وبعلها لن يختلف من مله الاسلام فيه اثنان اكرم باربعه ائمه شرعنا فهموا لبيت الدين كالاركان نسجت مودتهم س د ا في لحمه فبناؤها من اثبت البنيان الله الف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان رحماه بينهم صفت اخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنان فدخولهم بين ا ل أ ح ب ة ك ل ف ة وسبابهم سبب إ ل ى الحرمان جمع الاله المسلمين على أ ب ي واستبدلوا من خوفهم باماني واذا اراد الله نصاه عبده من ذا يطيق له على غفلان من حبني فليجتنب من تبني ان كان خان محبتي ورعاني واذا محبي قد الض بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان اني لطيبه خلقت لطيب ونساء احمد اطيب النسوان اني لام المؤمنين فمن ابى حبي فسوف يبوء في الخسران الله حببني لقلب نبيه و إ ل ى الصراط المستقيم هداني والله يكرم من أ ر ا د كرامتي ويهيل ربي من أ ر ا د هواني والله أ س ا ل ه ز ي ا د ة فضله وحمدته شكرا لما أ و ل ا ن ي يا من يذوز ب أ ه ل بيت محمد يرجو بذلك ر ح م ة الرحمن ص ل أ م ه ا ت المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب ح ل ة ا ل إ ي م ا ن إ ن ي ل ص ا د ق ة المقال ك ر ي م ة اي والذي ذلت له الثقلان خ ذ ه ا إ ل ي ك فإنما ه ي ر و ب محفوفة ه غير ا ل ربحيه ا صلى على ا ل ن ب ي و آ ل ه فبهم ت ش م أ ز ا ه ر ا ل ب س ت ع ي